بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدوهم مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له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 قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أي يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس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 لك من الاصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت قامدنا قال عسى ربي ان يهديني سواه السبيل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 نَسَمٌّ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارَا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُ مِنِّْي إِنِّي أَنشَتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَسْقَلُونَ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 فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُون إن يضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون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 بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إِلَّا سحر مفترى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 إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان فَأَوْقِدْ لِيَ هَامًا عَلَى الطِّينِ فَجَعَلَهُ نَسْخًا عَلَمِي أطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَعَذُّهُ مِنَ الْكَافِرِينَ وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُغْجَعُونَ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 ويوم القيامة هم من المقبوبين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدوء ورحمة لعلهم يتذكرون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 فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحرق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانٌ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِن هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَنَبْتَغِ غَيْرَ جَاهِلِيِّينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معكا تخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه لا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة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 فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وَآمَنَ وعمل صَالِحًا فعسى أن يكون من المفلحين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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهُ الْغَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عليكم إنها رس مدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ تبصرون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 كل أمّة شهيدا، فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله، فعلموا أن الحق لله، وظل عنهم ما كانوا يفترون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 قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو شد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون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 ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبدارهم الأرض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنعون و مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبس طرز قل ما يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويك لا يفلح الكافرون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 جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون 110. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد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 كل شيء هالك إلا وجهه له الحكر وإليه ترجعون